مستقيم، وكذلك جعلناكم أمّة، وسَقِيلَ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.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 وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قد نرى تَطَلُّبَ وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا